ومرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا وضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إن الحسنها والله يشهد إنهم لكاذبون لا تَقُمْ فيه أبدا نَسْكَلُ أسس عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ النِّجَانُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسْسَ سَبْنِيَ نَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَلِضُوَانٍ خَيْرٌ أَمْنَ أم أَسْسَ سَبْنِيَ نَهُ عَلَى شَفَاجُرٍ فَنَهَرٍ فَنَهَرَ بِهِ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 يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقاتلون وعهد علي حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون السادلون واقعون الساجدون الآمنون بالمعروف وناهون عن المنكر وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين